بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك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 فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهية لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 كذب بالساعة سعيرا 110. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تضيطا وزفيرا 111. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا يوم ثبور واحد ودع ثبورا كثيرا قل أذاك خير أم جنة الخلد التي وجد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرة لهم فيها ما يشاء الذين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم فيقول انتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان يبغي لنا أن نتخذ من دونك ما كان يبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما استعدهم ولكن ما استعدهم وأبان حتى نسوا الذكر وكانوا قوما هورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذخه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك قصيرا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 يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشفق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفاً في ربك ساديا ونصيرا وقال الذين كفروا لم لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بنفل إلا جهناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك شرم مكانا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا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 وعاذا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبعنا تثبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها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 وزوف يعلمون حين يرون العذاب من أقل سبيلا أرأيت من استخذ إلهه هواه أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ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 ما قبطناه إلينا قبل ضي يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ونوما سباتا وجعلنها رنشورا وهو الذي أرسل الرياح بشراء بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء ما أرضهرا لنحي به بلدة ميداه ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعامه وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به ذهادا كثيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأله خبير وإذا قيل له مسجود للرحمن قال ومر الرحمن؟, قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل وانها رخ الفدل من أراد أن يتذكر أو أراد شكره وإبداء الرحمة للذين يمشون على الأرض أو نوم وإذا خابه الجائر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 لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً وَمُقَامَةً وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أذاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من لَمْ صَالِحًا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَدْخُلُ إِلَى اللَّهِ مُتَابًا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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قروة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغربة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما 119. والقالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما 110. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكونوا نزاما